خذوه فاعذلوه إلى سواي الجحيم، ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحمين، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. فإنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سنتس وإستبرق متقابلين كذلك وذوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فظلم ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فرتقي بإنهم مرتقون